حتى إ ذ ا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم و أ ب ص ا ر ه م وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم ا شهدتم علينا قالوا أ ن ف ق ن ا الله الذي أ ن ف ق كل شيء وهو خلقكم أ و ل م ر ة و إ ل ي ه ترجعون وما كنتم تستثمرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا أ ب ص ا ر ك م ولا جلودكم ولكن ظننتم أ ن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 م ن دعا إلى الله إلى و ع م من م ل صالحا وقال ل ا إنني س ل م ي ن و ل ا تستوي ا ل ح س ن ة و ل ا ا ل س ي ئ ة ادفع للعلوم ت ي هي أحسن فإذا ا ذ ي بينك وبينه د ا و و ة كأنه ي حميم ا ي ل ق ا ه ا إ ل ا ا ل ذ ي ن صبروا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 و ل ع ض ي ل ه الدكتور كانوا ن محمد ا لهم من م راتب ي س ا ل ن ا ن من ا ل س ي رحمة منا من موسوعه النابلسي للعلوم ن الاسلاميه